نذر فقالوا أبشر من واحد نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعور أُلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدما للكذاب الأشر سيعلمون غدما إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً اللهم فر تقبهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر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 بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلم حيد البصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مذكر وكل شيء فعله في الزبور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدير